Mijn en mijn het niet eens de wereld. We staan hier. We staan hier. Waarom ben je hier? Waarom ben je hier? Waarom ben je hier? Waarom ben je hier? Waarom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 التي فات من سوره النهارده انا هحكي لكم وصايا هذه اللي يقول الوصايا في الوصايا في سوره الكهف من الوصايا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 الشرك الأكبر هذا أول شيء من العصالة أننا مشكله أول شيء يقول لنسبة عرب شكلنا لنقول أن الشرك ايه؟ الشرك الأكبر وشرك الأسوار وأن الشرك الأكبر شرك الأسوار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 de manier om de scherpte te De hoogste scherpte achter. De hoogste scherpte De hoogste scherpte achter. De hoogste scherpte achter. De hoogste scherpte De De De De De De شفت كولومبية كولومبية أنا ربكم يا الله شفت رب معنا يا بنات شفت رب معنا الكل المدبر <تصفيق> الرازق المحمي المميز في كتاب الله في القرآن ظهر شفت كولومبية مين اللي تعشق كولومبية العالم والنمور في العالم <تصفيق> لما إيه قال في انا رب. انا ربنا في نديات انا ربنا دو امه اللي هو فرعن انا ربنا يا ايه ده المنق مع عيلته غيري فاا يا همي يعني يعني يعني قال لي علي اقار اولى هو اشرف ليه ان في ثوني رقم حاجه دي يوقن أن الكون في تحت ربو ربنا الحيننا وربنا الجلّ. أليس ورد لذيذ لطيف دمغ راس لا شيء إلا الله ولا عار إلا الله ولا محي إلا الله ولا يرفع برء إلا الله عزوجل ولا يجيب إلا برء إلا الله خالصاً الله. Je moet niet te kort en niet te lang houden. Je moet zeker te lang, je moet niet te lang in. Je moet niet te lang in. Je moet niet te lang in. Je moet niet te lang in. in. Je moet niet te lang in. فانتم تذكروا الله انك لا تنجحون العجب و انك لا تنجحون الا به اجعل كلا لا تتراوح لا عطوياكم لعلهم يشكروه ربنا انك تعلمون ما لكم من عطاء و لا يخفى عنه شيء اجمل الحمد لله و ومحبو ومحبو ومحبو. ربنا إنا خالد ربنا بحبو ربنا بحبو. ربنا بحبو. ربنا بحبو. ربنا بحبو. ربنا بحبو. رب ربنا بحبو. ربنا بحبو. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا هو ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا تقرأ إجدارك وإذا مرتك هو الكشف ولذلك ذلك مقتوب إلى النمروذ يعني أنه في العرض أنه على اكتباه من الله مقتنع رب مريم ليس لك هو مريم إذا هل أشرف إليه؟ أو الشرف أنك بالوقت وكذلك النمروذ قال أنا وحيونيك والذي وحيونيك فقط هو الرب طيب مكان اللي كان بقى اللي اللي بقى بقى المريء اللي بنعكسه المريء، فإن الشمس من المشرق يقوى، تأثيرها من المريء، تقدر الرب ربنا هو اللي بيضبط الكون الرب هو المدبر هو اللي يرفع الشمس تشرق منه، نشر تغرب منه المريء، تقدر تعمل عكس عودة إلى كفر، والنوم معيق مريء، مريء فيبدأ أنكر تعمل ذاك أشط في إيه بنادي خلوه وإيه الصرف الأخر من الشف أو القسم الأخر من الشف الشف فيه الالوهيه زي إيه بعمل دينوا شكل مالك أحسن، دينوا قالوا قالوا إيه؟ إذا سألتهم مرة قسموا وصلوا الأرض ليكون نظر مين ربنا خلقهم؟ يقولوا ربنا خلقهم طيب وليتوا بتاعكم في برقشيك خارقونا يا موقع الزرق ما نعبوهم إلا لغرقونا إلى الزرق إذا اتخذوا لذلك إله أراقب أجعل واحدة إن هذا شيء ايه يعني تختار أمر شديد انهم يتعرض لها إمان عزيزي بقية إلا والآلين تركهم أساناً منها في الشرط الأمولية والشرط الاخر فيه بلاد في الأسماء والصفات إزاي الشرط <تصفيق> لا لا. الأثناء الصبح يشخر، يمثل، ينكر، ينكر مثلاً الله سبحانه وتعالى اسمع البصر، يسمع، لا لا. أو يشخر اسمع ينكر صفة أول عصر وبعدين بعد كذا لا سنة فقط ولا ولا يمكن. ممكن يبدأ نقول إيه أو أو يتهييء، يمثل، يسمع إيه ما وجد سبحان الله يا ربنا حسبي نكون في يوم القيامه لي تومني تم وورد في الحاله دي ايوه ان المخلوقات التي اسكنها لنفسي نثبتها ورسولي اتمكن نثبتها لكن تقولي ليس في شيء تسمع تسمع يسمع يسمع ربي الدنيا استدعاء في meio الصخر الصمام في الليل اول ما يسمع يسمع أصوات مبيعاتكم على اختلاف الهدفون يعلم السر و يسمع حيث البريد و سبب يسمع كل ما يتكلم يعلم؟ يعلم يستهلمه إليه يعلم ما كان و ما لا وما يأكل و كان وما سيكون, وما سيكون. وما سيكون وما لم يكن لو كان جايبا يكون حصل بك شيء يعلم من الشيء لأنني ليس حصل الشيء لأنني أفضل من لو كان فينا علم من لذا لا رأس لقد بما خلق ولا علم من ذلك ولذلك نقول عنه يسمع إذن مصلت لربي كل ما أثبته وربي بالسفاق كل سفا ذكر أو اسم في كبادي الكليم كما قال أو كما كان يتعلم في الناس فهو الله عزيزي بدون تسويق نمشي السبب يريد يسمع كذلك كل شيء خلق هذا الكون ليس يتبعي شايد سبحانه وتعالى لماذا يتبعي بل إن فهمك لهذه الأسئلة هي حبة الله وضعب المطاق ولذلك أول وصيدة أوصى في هذا الشرق. هي لأني عن طبع ولا شفه شيء أعرف. شفه الروبية، شفه الروبية، شفه الأثناء والصفار، بس بشكل أقوى. قبل شف الأصفر. الشف الأصفر اللي هو خلق علينا نبي صلى الله عليه وسلم لأن صوته كذبيب النبض يدخل في قلبه بسرعة. زين. العمل عشان اللي تحب المحمد على الناس. ماذا التي تكون مؤثر شديد في رياء حبت للمحمدة وضغضت للمبنة بالأكيد العمل ذا علشان الناس علشان الناس تشكرك عليك علشان الناس ما تقولش ان انت المتبه لا نسيت انت العمل ان الله لا يقضر من العمل إلا كل خالص الله الأول الشكل الأول يقضر من جلة اللي يعود مع الله اله من آخر اخلاص الناس هو اخلاص الناس ما الذي يستخدم الآن؟ هو الشيخ من أسناك في من أغوية الذي يظن أن هناك كون خالق من أعفر أو في أغوية أن يعمل مع الله لأن أخذ الناس لأنه هو من وللوقت ومن الوقت العمدان للشغر والحرر والشيطان كل موضة كل يقتل كتا عن موضة موضة حد مثل الله ذلك الشيخ الظلم لأنه شيخ يوخد إلى الميلة لان خلقنا في هذا الكون نعرض الى الله اني اظننا في كل من صلاتي اعلام التوحيد صلاتي ونصفي وعيالي وماتي الله رب لو هل عرف لانه استغيث لانه استغيث لو هل جاء بقوه ليس لينه لله عز لو هل جاء لانه استغيث لله لو هل جاء إذا لله، لو هنطلقوا، يفنقوا إلا حول بيت الله عز وجل. ماذا لو إني هعمل شيء والعمل، فأقول أن هناك ينبض نفعاً او ضرر غير الله، فأنا أشكف لله، في الصبت المثل، يستعينوا فيه؟ يستعينوا بالفرش الخمسة والتنية، أو الحد والإنفصان، أم لا؟ يستعينوا بغير الناس؟ إذا أستعينوا بغير الناس؟ يبدأ لنا، ما هو من أو لاتحاد كامل أو إذا المساهم أو لتفظن إن النجوم والآلية الربك اليوم وكل هذا كله كل ذلك نعم, نعم. إن شاء الله. بل أعلمنا أن الرسول لهذا الأرض يعني شف إن تظن ان في حد يعمل هذه يعني. الله الله الله يعني الله الله الله الله الله الله ان الله الله الله الله الله الله الله فانهم في شك منها فان الابتلاء لابد للانسان اول شيء في حياتك لاستقاله الوصيه هي وصيه ايه وصيه التوخيل اللي كل حياتك تضيع حولك لما النار حولك التعبير حتى مثل رب ولادك و تربي على منها انا عيبر فيهم عشان يكونوا مسلمين حقا عشان نكون سبحانه على حكم الاسلام als ik op de spanning was, dan was ik niet op Ik ben niet op de vierkante. Ah, zijn je natuurlijk. Ah, en zo, dan is het waar je me vierkant niet doorheen? En je me vierkant لأنه انا بالطرع، فإنه الثاني يغني بقى ليس شيء بالطرع، ما أملتهاش، لكن الخطوص لأنه يعمل بالطرع، إنه بنت بنتي. إنه بنتي، هتعجمي بالطرع إلي الله تعالى هي حركاتي، عليها، وهي وبعد ذلك هيعمل بالطرع، لأنه أنا بالطرع. لكن إتعجم إذبت وقت بنتك إنني واقتصالات وقت واقتصالاتك هي السلعة، خلاص او واحد الصاله يبقى لهم فرقه انا مقطع اللي هي عندك او اللي ما بنتك شويه ولذلك الامر ده الامر اللي احنا ما فاهم تعلمنا اولادك التوحيد اللي احنا كلنا في الدنيا دي عشان واحد الده يبدا عنا احيانا ميتنا ويشفينا ويجيب لنا كلنا احنا نحب ولو دواء او رفعنا طور هو طور هو, بيجيب. هو بيجيب. إذا اذا تحول حياتنا ما حولها فهي في العالم أو حيّة وهي الشرك اول مساله نخلّي بيها ونخلّي أولادنا إهتموا إليها ونعلم أولادنا إذن أن الولاد ونجد من جيد ووحدّاً لها الحيّة لها الحيّة لها اما الشكل الاصغر تم وضعت لهم ابيات من, من اسم يعني يجب تعويض العمل يجب تعويض العمل يطلق على عين المسؤول عن العمل واحد مثلا يشترى تعمل يعني يجب العمل اي باي اول ما يكون مقبول مسؤول واحد اول ما يمشي المسؤول يالله ينشا المسؤول نعمل اللي احنا عايزينه يجب تعويض العمل هذا من ادم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 لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان هذا ان اردت ان اردت ان اردت شرك اردت ان في ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت يا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت هو اردت ان ان لا <تضحق> <تضحق> لا خلاص انت جاءت لكي تفقش مستوى لكن لو كان الأمر نفسيا لو كان الأمر لذلك يزالي في كل مره جديد. لكن لو كان الأمر إلينا مثلا واحدة يقول إيه حطنا واحدة لسكت في كل مرهجة لأسرل انتحان وعاكت أو لأيه ليس لسكتش أولا ما قرشها ليس ملي لو سلمت أنها بطمار الناس، هي بطمار الناس، يتحفل العلم ذا للمات، وليس كذلك. وكان أولئا أن هي كل لحظة تتعامها جدناها على الزوجان، لكي تشتغل عند الله، والأبي يوسف، صورتها بإخلاق من ربانيها شيء، لا بد أن نرعيها حياتنا حياة ما. نسير عليها في التنزيل للتوحيد، لماذا؟ لأن شيء في حياتك في ان <سؤال> <سؤال> الله لا يعوذ بك ان يشرك بك وفيما دون ذلك بما انك شاء الله في الدين نفسك التوحيد ولو دخل في نفسك تزويزي بهذا اي شيء يكون ضد توحيدك قل في, في نفسي بيكا بيكا أعلم دايما دايما ذلك اني اعوذ بك وانا بك وانا اعلم واستغفرك منا دائما لو ذلك اذا دخل نفسك شيء الذروه او التنسيق الانطباعي يعرف بمنهج الجاري او فعاليه من ورا الماتشات كل شيء اول ما حصل وهي الوسيله الاولى وقولك وتبقى مره بسيطه وما لاش عاوز طبعا بعد الجانب واحد زياده عندما يكون اعدادا الاقل مصير او المسيء من الدوله كل تعال ايه ها ها الا تشركوا به شيئا طيب فيه الوصيه الثانيه وبالوالدين احسانا عندما ذكر بالوالدين احسانا احسان لم يذكر في الايه كما ذكر في لا تشركوا به شيئا او لا تعصوه او لا تنظموه أولاد ما لا فعله ما ياخذه لا مش كده و بس للاعلى احسنوا يعني تعملوا معاهم كل ذلك لكن دي تواضع لهم الاحسان لتحسيه الى والديك وان احسان يمنين كان لجوء خالص الاحسان وما استمد من الاحسان فان انت تصارع من نتيجه عمل والديك عملي ووالديك لي من الله وركنينيا كانيا بقدد اقتناع الى ربك لو كنتي من دي تنجي بقدد اقتناع لو اني حسك كانك مش على اي ميزان لا على الرجال الايه عدل انت بيني ووالديك ربك ما كان ده اللي مكان اقتناع انا عايزك كمان كن مثل الفائده التي في فالفائدة الذي يأخذ جناح يعني الخيام كذا يفعل تعطين عشان كذا إيه فقل لهم جناح يزود إلى الرحمن منتشر اليوم ذيك زي طائر عمل كذا بعض الطائر ما يصير عشان كذا ممكن نتكلم عن لكن الأن في آياتنا عندما تقاذي وإذا أنت تقصدي جناح أثناء، اعظم أعظم حق بعد حق الله يعز وجل في الخلق حق الرب. كل طريقة في تعيق حياتك، ولذلك من أعظم أقوال الخلق الرب. لو عندي في حياتي فراغ أو كرر أو شدة، أشد لقذارته. أعظم بيت من هذا، إن الإنسان يكون عنده عز لو, لو واحد منهم فقط عايش وإذا واحد يموت سيكون يا لقضادي الجنة الجنه باب أسبابين، الأب والأم إذا والام اذا يبقى أبوا قضادي الجنة إذا ماتوا اثنين، يبقى يبقى أثنين، يبقى أثنين، وإذا وبي الوالدين حسنة يبقى عشان أثنين الوالدين حسنة خلقوا لهم ولا تنظروا لهم وقل وقت ضاعنا كل اسبوعين ال8 دي كده دلت بتتأخر ده بتتأخر من الضغطات ان العمل مثلا قال لي يكون طبيعي كده لا مش نقدر ان انا اقول اول ادي ان انت انت ما ينفعش طب مش ده مشين عشان العمل انا مش ولا ولا دي ولا ولا أنا مش, انا مش عايزه انا مش عايزه انا مش تبعي انا ولا عايزه انا مش عايزه انا مش عايزه يعني في عايزه انا مش عايزه انا مش عايزه انا مش عايزه انا مش عايزه انا مش عايزه انا مش في انا مش في رحمة، مش في انا مش في انا مش في انا أو كي لا يحبوه فيما وقت عندما جناح الجلل ونضحنا اقتضاء وضعنا وانت تتكلمون تتواضع للوقت عندما بدأت الولد في الولد البيت هم الكبار والأب والأم والأم والصغير الولد يانا يتطلع من البيضة وولد البيتة تطلع من البيضة يستطيعنا اقتلعيته من البيت. يستطيعنا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 الاولاد اللي يعملون كده لوالديهم ربنا بيسميه الابن او الاولاد بيعملوا كده عشان الامه دي دي في طاعه وفي قرب وفي وربنا حتى لو ما عندهمش اولاد من انهم ياكلوا من ذلك من الله سبحانه وتعالى حاجه اذا والدين يحترم ما ايه الايه الحاجه الثالثه هو بعد الوالدين بعد الوالدين لا اوليه علاقه الأولاد كانت خط الاولاد خط الاولاد طبعا ساعتين هو كان عملتها ازاي هي خط هو دلوقتي ايه في هذا في خط الاولاد دلوقتي اه في طبعاً. طبعا, طبعا في خط الاولاد الواحده انا قاعده معاها بالانتشار السابع وبعدين زوجي قصر ان انا انزل أنا انا نزلت اتفطر ولا لا طبعاً انا مش فاهمه كده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 بقدر بالنسبه لأمر تصدير امر مساله خاصه الناس اللي بتحكم مصر اكثر شديد في كمان اللي هي وسيله فكريه للولا طبعا طبعا الرمال ده السنه ربنا هو بيخرح من ده هو الشيء المستنقع الذي تستعده النفس يعني زي الصور الكبيره بتاعه المستنقع اللي هي دي يا الله هو هنا انا طبعا لابيه بي بامر سبحانه وتعالى ان خلق ادم كرم كرم في اهم الصورة وكرم بالعقل فالانسان اللي عنده عقل لا بد أن يميز بين الشيء الذي يعمل قدرا وترك ذلك الشيء اللي اصلا ده ممكن يكون الحيوان لكن الانسان طبعا كان لا يفعل الانسان هذه الامور بتاعه الحيوان الذي ليس عقل طيب إذا ربت حرامة العقل ذلك تفضل هنا سبحانه الله فيه وشكل من ذلك ذلك جعل رب الله في جدادة الكريم عقادر عقادر رب عنه رب يعني لما سبحانه الله هنا هنا لو نصر له عمد ربين ونصر له عمد هنا لو نصر ولو لو غيرنا صح لو كان الرجل اقل معانا نروح الورق نفس الشيء طيب شفت ورخله بيقولوا الوقت نيجي على كومنت يعني عندنا كونان العالميه في هذا الأمر. يحصل هذا الامر من الاشياء القليحه على ردها في كتاب رجعنا لله سبحانه وتعالى لها عقاب عقبال ايه بلوك باردر من لما نصدق من دعوه التكفل حتى قليلا لا يقدر الصدق سبحانه الله تعالى الذي قال هذا الامر شديد هذا الامر شديد هو خلل ربي سبحانه وتعالى ويعظفنا ما الذي يجب لله فلا نأتيه ويجب الله نأتيه وهي ولا تقلب الصلاحش أنا وضع منها وضع منها لأن القلب هذا جميع في مجيز انا في مجيزة واحد عائلة أنا أتسابعت أن لا يعني أن أتسابق الثاني يظنون أشياء كريمة تسر وضع من يقول لك لا القلب, القلب هذا القلب الطالب محل او مكان قصص النور الجمال ولا الارجنتينانه كلها دي فوحشه ابدا ابدا فمجرد الانسان يعرف يسقي في قلبي قاعد يخطر في الامور دي سر هذا الامر حتى هذا الامر ينهى عنه العهد ممكن نعرضه في الوقت طيب نيجي بعد كده ايه تاني من مواصفات الاغاني بتاعت الكريستال ها تخطيني نفسك أو الإنساني أو قلبيه القرص. أريد أن تكونوا واحدة. لا. القتل فيه أسفل القتل أصبح النبي صدع لله. هي إيه؟ نفسك نفسك. والنسخ الكبير زانا. وإنت تجاوز عمت مع إيه أكثر. وإيه تعملت هنا؟ وإن أنا أتلّى حجر الذي أتقول لله. في جنة الثلاثة المحاصل هو ذكرني. وبعد كده بيبنان. ها نفسك. كده؟ في نعم، الشخص بمال ممكن للإنسان يأكله ويتأجج عليه ويتأجج عليه نار ثم يحب عليه نار دهنم إن الإنسان يكون عندي بسيط في المال أو تجل مال واحدة تجل ملدة بسيطة بسيطة بسيطة تجل مال لنشجد بعض المشترا لحبا ونحن أتأكل تجمع مالا مثلا ولا الأنواع للإنسان يوم يحني النار إنما انما في الدنيا وعسى الله تعالى في الوقت الذي النار فيها سبحانه وتعالى وهذا سيقوم على التالي فالقصة بتفضل للذريه في صور في المساء تماما يتيح حتى لو غفر رب سبحانه وتعالى استدعى من برامج المساعده اللي احسن يعني ايه بتجرب اي خطه ما انت عارف ان انت احسن انتم هتحبوا ترجعوا كده ايه اللي عايزه يرنوا هو يعني استنى بس ما هيضربني ولا هتضيع حياتك ماله لو هتضيع ماله لو هتضيع ماله لو مال من شركيه لو مش شارك حق ان في المال والمصروفات اللي يعني التي اعطت في داري ماله والمال ده مش ماله وإذا اذا انصحت بمال الولد حتى على الولد فكنت بما يرضي الله و كنت فقير تاخذ من مال اليتيم بما يرضي الله من كان غنيا فليستعرف كان فقيرا فلياتي معه و اذا رجعت اليه المال و انفعه و يبدئ و ان و من ضمعه و لا و لا ينفع و لا ينفع و و لا ينفع و و و وليخشى الذين لا تركوا من قبلهم ذريه الزعامه الراحه عليه فليتلقوا الله وليقولوا قلت لهم انت تعمل مع الولد زي ما قلنا يوم الدرس اذا فعلت الجزاء لو خفيت وحظت على مال الولد دا اليكي ربنا سبحانه وتعالى احترى كله بيده من جنيد بيده لو انت اكلت مالك ايكون الجزاء من جنس العمل نعم وحتى الأم تشوفي عنا عايز بقولك مثلا في بعض الأسلحة الأسلح. الولد اليكتين الأسلح لا يجي لولد يستطيع قوله لا عايز بقولها بالله الأم تقول إيه؟ البيئة للزنود يجيها ليه اليكتين عشان ننظر يأكل يشرب الأم تقول إيه بقى؟ يجيها ليسر بقى تقول أطلع أطلع حيث وأطلع العمراء وبالماله ويأتزع لأنه ليس حق مش مالك ليس مالك أبدا. تماله انتي فوقت من كل معدما تقسم زي مثل الوقت القديم انت الوقت تستعفل المكان معاك مالي مالي مالي. ما يجب تستعفل وقلينا كل معهم للمالوم تبعاك لكن المتوش تأخير بقدر الناس في التلسكالة وقدر الناس في المساعدة وقدر الناس في ما يخطرها. اي اصدقاء واشتغلوا الصبح دي المنده هي بقى يعني توسع على رساله توسع لاننا بلد جديد بلد جديد مش صحيح صحيح راعي كل سنه انا انا راح جديد يا جماعه حاببكم تاكلوا وخدوا لهم بمر اللي بيسميها من شيء حلو على غداء وكمان عندهم مقدروا بيقولوا شو مالعشين في المكان ده هم عايشين في المكان ده دي مرتبطه مش ايه الثقه بالمعروف دلوقتي البيت اللي هي عايشه وفي في فيه وفيه اي كانت حاجه في بعض عندهم ظلمها بوجودتهم وحاجاتهم هي المسلمين وخذلك فهنا مال اليتيم واللي فرق فضاء مال اليتيم حتى بعد كده ايه بنات na. Maar ik kan ook ook ook kan ik Ik wil dat ik vraag dat het لانه يحلل يحلل يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول ان يقول لك ان يقول لك ان يقول يقول لك ان يقول لك ان يقول لك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 نتلع على, على سبيل المثال، ليش في مثلا تطريف الزائد الذي الشيء يوم بحط الإضافة الشيء الذي يجبعني في الكيس كذا كذا أو يحطني في تحت سكين ويجبني على كذا الذي يجبعني في أو حتى في المعاملات الزائد نقف كده بالبساطه بالعنيه وبيقدم لي نفس التقديمه ده لما تيجي تعمل ايه انت عامل ايه اللي المفروض انت عامله دلوقتي لما تيجي مثلا ثانيه ولا حاجه انت عامل كده ودا كده ودا كده انت عامل ايه لا مش عامل حاجه لما عارف بالعجب في نفسك أن يشكونا الشيء نفس الشئ أن يحكونا الحقم للمدير حتى المبنزل حق نحصل مش و فيه ما تقولش شكرا لي يشكر وللغيرك لم تخ Sachither شكェوراء وساك نست overwhelming أنذا عندما نست Mitchell فيه فاكشفت في الوضع نقضى لغيره ماذا نوضع الناس بالعجب و تأزيل هذا tung Här و يصان ينبع Short في the في البيت الشرع طبعاً في الوقت في البيت الشرع أمر الله شبيل جداً, جداً جداً جداً جداً جداً كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن شاء واحد مرع رجل ويبيع أرض ومنذر النبي صلى الله عليه وسلم آبئ لجباعاته الخاسرة وادينا طلعت خلينا نيي سم الله عليه وسلم فيها وحاسس ان هو بيلاش بعدين بقى يعني وكمان قلنا كل لوههه ان بقى ثم طب نشوف حاجات الحاجه اللي بتيجي مع الجميله على الوش وحاجات السفله متضابطين صوت بتاع فكان أنا بيقول له يا الشيخ، لأن يقول لهم أنا رشنا بمنا، يا صاحب الطعام كان, إن أو كان أول لك معنا يعني لأن أولي إننا تبين بعض، يقول لي ما هو بقى لي؟ آه، كانت أنا كان أول أن أكون سبحان الله، يعني أنا كده لي أنا أصابات السماع، فبشمعة ليش؟ قرأت منه العربية بطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يا يعني إيه؟ أصابات في المطر كان أولي إنه طول الدؤل عطتوا السناب ما تنسشش ما تخرش اللي هو عقول اللي هو الحيل والخط وضع هاي من ما شاء من ما شاء من ما شاء ليه من ما شاء ليه من ما شاء ليه من ما شاء is daar de vraag in die maatregel? Was er iemand die betrokken was? Dat was niet iemand die betrokken was. Dat was iemand die betrokken was.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 ik heb het niet gehoord. Ik heb het يعني انا اذكر يعني كريم ما شاء الله تسير ان هذا حدث الان مثل ما قولت لك حين يكون ابي قال انت يا كريم اذا هي يعني شكون اقول ان يكون منها شاء حتى أكله. لكن انا سالت من اين يؤسس منك واسال منك لباي مره وكانت قدمها شاء ولكن أول نعاز من, يعني في من, من, في من, من ما شاء الله وصاب نفس ولدي إذا لم حصل ميعاد فأي بنت أرسل أنا من هنا تعاد عشرة من هذا المنزل وأنا من عندك سأعيدك لي ما أخذته سأعيدك لي ما شاء الله سأعيدك لي ما أخذته منك سأعيدك لي الله ما أخذته منك سأعيدك لي ما شاء الله سأعيدك لي لاقي لصفنا على السرّي الطويل، لاقي لصفنا على بعضنا على الطاولة، لاقي لصفنا على بعضنا في الجنب، والله لصفنا بعضنا في الله لصفنا بعضنا في المتجر الكبير، شيء شيء اللي تقدروا توصلوا له مثلا مثلا ما يمكن يكون من لكن مثلا في صندوق تحت حق قنبه خلاص خلصت مره والله القنب ده اللي والله خلاص والله الشقه خلاص والله بال وبعد كده يوم تشيبوا المحطه ان انت الفطر وهو واقف مثلا في موسي في ثاني فيها وبعد كده يجي وقت السفر ستراني. كل طبعا قاعد اصلا مش كان راكن ومسكك على خاطر شنو؟ على ما اقدر اقول ما اقدر واحد يا حزنه ما يتكلم اا جدا كيف مش هيك؟ بس انا بقول كل شيء ولو كان الانسان صادق لا اعتبر والله أولا كان الإنسان صادق بكل مملائك على فتك ربي نصدق بيبان علينا يا المروء يا صلى الله عليه وسلم أول مروء يا نبي أنا عني ايه؟ صادق للماشي لا خير ايه؟ صادق صادق أميني والريني صادق بيزاري والوجي يستامق بيبان علي. يعني شباب السعودية أعطي عليه جوني سوداتي وشفتي تعليق ظلمه الكذب اللهم انصر في الامر وفي الفعل وفي العمل وفي المعاملات تاتي بعد كذا من اوامر الله عز وجل في ذلك اين اول الله عز وجل كل بيت الوصايا بيت الوصايا بيت الوصايا بيت الوصايا بيت الوصايا بيت الوصايا بيت الوصايا بيت الوصايا يعني خليني على حق هو لي كلمة حق. ولو كانت اللي رئيده الشجع عليه ذا هو قريبك أو, أو بنتك أو بنتك أو بنتي على سبيل المثال مثلا كان يتحلقه في عجل في طلاق منه بسبب هذا الأمر. فطبعًا لي أنا أكون على طول طول طول طول طول طول لقد رأينا هذا الرجل عارض الأمل. نأخذ إلى الضحايا من إجمالاً لشوف إستجوابهم أو أمل أمل. أنا مهتم وتحتاج إلى تعاطي حياة. وأريد أن أجلس وأريد أن أفكر. طوال النهار يستيقظ هنا بعض الشيء. ولم دي بعد. تستأهل أكبر الحزن. إن فعلنا البلد. في الأمريكي. ولا فينا لا كنت ولا ثاني بنتي انا مش هينفع اعرف وجود بنتك هتبقى الاثنين اعدادي لو هي فيهم حاجه من الاكبر زي اصلا الجتي ما تكونيش انا حاسبش خليها مبسوطه خدينا راي المحكمه راي تعوذوا على بعض عشان يعرفوا ايه اللي حصل ويبقى على تدخليش ابنيش عندي يعني سبحان الله خططني يعني، بعض المشاكل يعني اخرى هي اللي سبحان الله ضد بناءه هو اجتماع هنا في مشكله مهمه جدا واول نموذج طرحناه للاول هو في سنه حاجه بتنزل عليكم مع زوجها واهلها وعيلتها وهنا الام الام تاتي بالبعض من الطيارات كانت قليله في مناطقنا شغله فالقومه اللي ضال مع الاثمان دي بيعمل ايه اتكبر وش حين أنا عايز الصوم؟ أنت تقولي، نجي بين، ترجع لا لا لا هو يعلمي ليش ياما تشوف ياما تومي ياما تصنع ياما يجي ولا Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, ما هذه؟ أنت من هذا؟ هذا من هذا؟ ما هو؟ هيه؟ ما هو؟ هذا من هنا يبدأ يبدأ يبدأ يفعل وزارة الثقافة كل زوجة لو هي تقول يعني الناس موري مصوري ما فيش من ها؟ لا شيء في زوجين. ليه طالب طالب ما يجي بعدين؟ ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ik heb het niet te horen. Ik heb het niet te horen. Ik heb het niet te horen. Ik heb het niet het Ik heb het niet te het Ik niet te horen. Ik heb het niet te راجل راجل طيب كان بيقول على الاستثماريه دي ايه اسمها حاجه كده اسمها مجده كان دوك ماشي بقى عن كده ده ليه ده ما هي ماشي انا عليك ايه الموضوع ها كان اه فرحت راح على بنيه قالت بقى لا لا لا لا تكرر ده ايه بقلها. هي ده يتكلم بقى مع القران لا. ما لاش اه وخار بقى النبي النبوي قام في الوجه الشريف وقال ايه اكثر الحديث بقى هو ها؟ ايه بتاعها صح تمام واحد يعني عمل بقى ذورا صالحا وقف على مش ممكن hoe wil je het niet wel Ik ben het ik niet met Ik ان استمر في الحال الخامسه النهارده عشان انا كان بخلص كنت قايل مرحله خطه جميله على التينيه ابو بتاع كده خليك في, في, في, في اكتر من قرص ميه ده بعده اقصى ولكن هذا هو مسؤول عنه ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان لو هناك ما من اجل ان يكون من اجل ان يكون ما افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من حيث الهاتف لأنا أعطينا من الضوء فرد مراكز الخصة الماضي سبحان رفع عشرة عشرة فحرق ما لا تتخيله في هذا المعامل في نهاية <تصفيق> لها إدارة أورطانيا نجيلة لو حيث بيتي فيه نجيلة لطوبة حيث الهاتف <تصفيق> ونحن سطلت <محيصطف> علينا وعلينا تتخيلها <تصفيق> <وعارف. تصفيق> يعني أن نأخذ معنا رفعش ليس عشانه عشان رفعش عشان عشان هو بيتقعد عشان هو بيعاني عشان ده خطه بتاعته كده وعشان هو بيطلب مني كده فالقصصه الطويله دي في طبعا هتفوز فهي بعد هي والله ناجية. لو كانت مظبوط عندي شكرا على لوح حياتنا على كل ما فيه فكان ايه اذا الامر الوصيه اللي فهي؟ بيه ها هنا فيما كان كانت بتطلب بطاقه خطه كبيره قوي يعني المفروض هي بتكون بان نهيه قابل اضطر اضب السكون محربي ربنا سبحانه وتعالى ان تبّلت لهم أصلح بينهم والأمس كانت لها من كل يبقى في هذا البيت مهدى وصيّة كل ما به كل أمر الله صلاة عهد الله.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 ويقفل للمنى على هذا العجل العلم الواضح وفي عهد بعد كبير؟ لا بعد كبير مين مين؟ وبعد كده فيها وصية ها في حياة كل هي وصية الأطباء على ما خرب أحد عن سراطي الغراني ليش حاجة تطرق على سراطي المستقيم إذا أنا حاسس أعرف. اللي بيعيش، بيصير على هذا السرطان، بيعيش سعيد في الدنيا وسعيد في الاخره اللي بيقرأ عن السرطان المستقيم، وأن هذا المستقيم ولا هو هذا, هذا المستقيم صحيح، dat de is, voor is het ook wel een voorrang is, het ook wel voor de studenten, dat is ook een voorrang, je het ook een voorrang. En dat is ook En dat is ook een dat is ook een voorrang. is is is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 تعيش عليه، ترب عليه ولاده، تعيش على حياته. عالمياً الناس تفكر في حب الأم بعض الناس تجمع ما تعرفش تراه مستقبلاً. تصير حياتها على على ما البيوت التي تفشى هي البيوت التي ليست بداية. البيوت التي تفشى، البيت القديم بداية، بداية لأن البيت تدخل من هداية ولو كان خلق ألا حجر فيه وكيف يتخل الله لكي لا يتخل لأنه اللي من هداية خف يتطلق من هداية لكي منه يتطلق الله لأنه من هداية لأنه طريق الهدايه انك الحراري حق رسالة ما هي المفروض من اتجاه أمتلكم خلقت لكي لي baard mensen die voor salar salarities neemen, baard mensen die voor salarissen bij de maatschappelijke voorlichting komen, salarissen nemen, baard de هنا رب سبحانه وتعالى حنا سبحان الله آيات القرآن اللي ما قرنا قرنا تحيي آيات كذا قرنا قرنا تشنق آيات كذا قرنا قوما من خير ما شاء الله علينا سبحانه وتعالى بداية الأهلات الأئمة فلاد إلى اثنان الشر بجميع صوري وما ضعيف وهذا يعني ان يتعلم العبد كم تعطينه خلاص العباد لله عز وجل وعن العبد ان يتعلم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 الصدقه الأخلاق، الصدق التوكل الرضا لقضاء الله الانابه محبه الله عز وجل الانقياد من كل التقوى فهنا كل هذه عباده قلب مطلعه على من قبل سبحانه و هذا يعني اخلاص هذه الايات اللي ارادها يعني اخلاص العذاب الله تعالى ان لا رب غيره ولا معبود مع سواه والعقيدة الصحيحة لا يجب أن يعرف كل مصر أنها الرسل الأول من اركان الاسلام وهي الأساس الذي عليه يقام هذا على الدنيان الشامع لو إليك مسلمة التي يعني هذا الأمر؟ مسلمة التي أعطيت لكن على سبيل شو بعض النفس لك مسلمة التي تتعرض ماذا؟ مركبة حول أفريدك عطتك حضارة في رأبتك حط حول أفريدك مش عطتك حضارة في صرفي او انت مسلم دلوقتي للاسف ان في بعض الولاد بيعملوها الشباب في اي بنت قامت بتيجي تعمل عري ونبش في اسئله البرامج يعني مش يا يعني هو يشليبه بقول لها اني تعاقيدك ايه ام لو عرفت برضه كل الجمهور يعني كان كان غلاله عقبه الصحيحه انكوا تعرفوا القواعد يظن يرون بعض الشباب إنه لو وضع في يده هيكلة انتيال ولا اسورة ولا جلد ولا محاكاة اللي أعطينا حديثا يظن أنها مبنى للرجل بجانب يظن بجانب أنها تقتل الرجل على سبيل إبدال في كثير من البنات والشباب الآن أو نصف لكن عددهم كثير وما يتوقف على كل بعقلة كذبة لا وعقلة كذبة ثانية كمان على حلو لا صنع ولا صنع حتى لو صلت داستاني لخلق خالق منها ربالة من أبنى تشوى ولذلك تقول أي معاقل ذات الإسفل في حالة إدخاء يقيم بنيان البيت وعلى هذا البيت يقوم بنيان التمع ويقوم بأسفل والعقيدة الصحيحة الأول من أركان الإسلام والأساس الراسخ لبنيان كامل شامل شامل كما أوصل الآيات للإحسام الأدوال الزيني ومرعات حق الأوباء والنهي عن دون الاباء بالأباء أوصل اه آه ولنني عن قرار الصحاح شعبا من مناطق الاغاثه التي جمعت هذه الوسائل والمصادر العريقه الصحه وتقرير مكان الشرعيه والدعوه الى مكان الاغراض اسئله الامر في الوسائل جمع كل حال جمع السنه وجمع العقيده الراسخه الصحيحه النقطه الثانيه دعوة إلى أعظم مقاصد الأحكام الشرعية وتنص الحكام البائقة ومراعاة المصالح الأمين والتنم والحرص على إصلاح النفس والمصالح ليش في مصالحة كلها؟ تجيبينها مثلا لا تشعر بالله أصبح رئيس صحيح والوالدين حسانا أجل يعني حرص على الصحبة، يجي وبعد كذا إنه سمع، ولا ما كنا نسمع الكثير، حرص مصطفى بن قادة على، ولا سواه سمع، وبيعدها الليل أوه كل أمور يسون الليل ما أنة يقولون إن سنترون إلى أين، أو كل المرعاه في الحطيه على ناحيه في الصخره او على الحائط يعني هو ده المهم من إجماع الوحدات لا نكون بأن الشريعة المتعاقدين عندهم كلمة في بين كل بين خلاص مثلًا ذي وإحنا نعمل كذا أو كذا قوتنا في واحد على ذلك أو واحدة على ذلك مقوم العروض على ذلك لو خل لو أخل, لو أخل واحد منهم بهذا الأمر يبقى خلاص هو بنقص بنعهد مع الله نتغير بعد التنقذ عارف مع الله هذا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 فجلت أسلت عهدت لو نسيت النهجة أقول لك لا يترك مو لو تعنى لكن لو عهدت على المسألة لا يقول أنت الأن لا تنقضي عهدتك إلا إذا كان أو أسراء ألايا بل, بل من الأول هنا فهذه هذه المتواصل ربنا نقرها في أطاح المجتمع ربنا ناشط واحد بيت وفيها أمر من الواجب الصراط المستقيم ونهي عنه أن الإسلام يتقب على وليك ينطلب على وجه يخصر الدنيا والآشرة يأمرنا ربي علي مرد مرد أن يصير على الصراط المستقيم ونهم عن المفروض عليهم البعض عن الصلاة يعني في الدنيا قد موجود كثيرا تمرد الأشياء كثيرا لا يمكن أن تغرأي معك لا لما استكد حب الله لأنه حتى تسير على الصراط المستقيم. أحنا من الأمر لكي أشعر فيه هذا هذا شيء وهذا شيء ولا من في ديني ديني في في في في هو منديه فلا منديه في الدنيا ولا آخرة إنه تنسيق السرعة المستقيم. أبدا في كل يوم دقائق طبعا في كل يوم دقائق لنا السرعة المستقيم لنا الصراط المستقيم. هو صراط إيه سرعة الذين أنا عارف سرعة اللي صاروا على هذا الرياضيين سرعة الأمازيغ اللي صاروا على أمرهم ودهم منعهم سرعة الذين أنا عليهم كل أنواع الرياضيين. ويكون ولا يمكن اظن اخذ اللي بينا غير المضبوط لا ما مذبوطش الصراط اللي مكتوب عليه ولا صراط الايه افضل دين اللهم نرجع نفس السؤال ده وهل وهل ده بيخوض بكذا السوبر انادي ضدي إلى الفرقه لأن احنا اتكلمنا الايام عن الفرقه والشقاق والبعد فرق مذاهب جوه غلط ونصر منظور شخص مش زهر احنا ما بنقولش ترى هذه هو بشكل هذا وقال هذا قصده لا اعرف اذا هي عباره عن موضوع عن علاقتي بالبدايه وانا في الكلاس فلسفه يعني quando sto conna quando sto conna اسال الصحانه وتعلم ان المجتمع فيه وظائف تبعها ومن هنا سمعت من في كثير من الأسواق هذه أعتمدت بأمري ومعنوه بكثير التي يبحث العالم أهد لكثير هذه لا يعرف قصر الاولاد قتلاً إلا اذا تم الحمد الراجع والطعم يقول هو قصر من الضلائق العلم المحامل في أي وقت صح. شو لي؟ هو المثل الذي هو المثل. بعض الأن يقول لي أن أذهب إلى أشارم وعشر من التقاطق القضاء. إن أنا البعض لا البعض يقول حتى المثل للأمداد، لكن أقول لي مهي؟ لمجاربا ما يمكنك الحيو في الخليجة، وفي أيها الطلبة، حرة، تكبر، في حياتك في فذاي الشيء الشيء حتى هم على فكرة وطلبت مني تأكيد الشيء في حياة مدني وهو في حياة لكن من اهل أن من يقول من بلغ الأربع أشهر التي بدأ فيها الروح يبقى ما قلنا من كذا كذا أباء العمر إيه يبقى ما قلنا من خبرتنا، ويتسمعنا كذا نحن نذرف، لا، يسمعنا كذا نحن نذرف في الأربع أشهر الأولى للرابع الثامن، لا. بس لما بيجي الإنسان يخاف على الأمر فهكذا مين الشيء أو ولا ولا سائلة مثلا بس مثلا لمن فتاة تقول ترى أنا نزحت حب لكن استحملت أولها ثقبة لأنها ثقبة أمي تقول لها تفضل إلى ثقبة بقولها قول عشان الجنين بيخلع من فإذا الشخص غير مشغول عشان ترى بتحس كأنه ماذا ماذا ماذا يكون من دم من فاسن لما الجنين بيت شكله ما له صوت ولما تشوف الشيء هذا كذا تجي منين انا بتحركوا الشهر الجاي؟ اخر روعه، ابي الرابع بالشهر ده اللي بيجي، لا، ما، الموضوع مش فيه حل، ثلاث شهور، وقدرت ثلاث شهور غير اني اعطيت لي باين كامل، والصراطي القديم بشكل ورقيته عليه مسؤوله بالكامل، متى تخلى؟ لو sqlalchemy اللي ممكن انا ماذا لم يتخلق مغرة الأول بس دم بس لقى بدت نزل عليه دم ولا دم ألم دم الحمد دم إيش نفاس إيش نفاس إذا عليه يتخلق الأم ما إذا هذا إيش نفاس لكن هي هذا مصحح دم مصحح ماذا يكون دم نفاس إذا رأيت أن ذلك الدم تخلق، ما فأشكله هذا هو رفع وفقه في جسعة المسخة متى يقول العلماء ماذا يقولون؟ لم يقف من الشهرين مشوه لفقيل الرسولين بسم كل الأعضاء كامله سبحان الله الضال يلحم كل شيء وهو في شهرين متى تخلق دم البيان بالعلماء المجمونات مجمونات فانت تتوقف عن الصلاه وعن الوردات على الصلاه اما اذا كان دم الدم. ولد دم سيئ الى ما فيش فيه او قطعه لاحم ما فيش فيها تقليل الى الصحابه هل بعض الناس تزيد الصلاه ولا تستطيع ان تقع ذلك ابدا اذا كان الامر بلغ من سن لان بعض الناس سن en dan heb een aantal van een is van een soort van een soort van een het van een soort van een soort van een soort van een soort van een soort van een soort van een soort een soort van een soort van een soort van een soort van een soort van een soort een طب انا بقى ايه ما انا عارفه بس انا يعني ايه ان العمل الخطه ماذا يعني ان العمل نعمل كده نيجي نتكلم احقاف العمل منظرات الاعمال انا بعمل العمل زي بكل ما نجري كامل كاملة عن الدنيا سبحانه أعطاء زفر الكافلين في كتاب الكريم وأنت في صورة الموكلم ايه؟ أعماليهم فا ايه؟ أراضي بطيعة بصراحة حتى إذا كنا بيجدوا شيء ووجد الله أنه هو وقت ما يرسل ونروره ما يتكيب الله من السوق إن جاءوا إلى السحر، قومات عظمات أو قراب، إذا أخذنا منك من, من, من الذي لا يمكنك تقول البقره هنا معاش لكن فطور <تصفيق> شيء قبل سيدنا شيء في شيء هذا خصوصا على انه رمضان السنه يعني ما كده على الشيء ولكن غير الاصوات يعني كده الاعمال en dan is het niet te vergeten. En is het niet te vergeten. En dan is het niet te En dan is het niet te vergeten. En dan is het het En het het te في أثبار أن العمل قد يكون جيداً. لا أتوقع هنا طبعاً لدينا نظر الدكتور. هناك مغطونات الأعمال كثيرة. لكن سأقول بأن ما حرف العمل يبدو معنى الحرف يعني من اللغه اللغة. أم تأكل المجتمع فتكسر حتى تنتبخ لذلك يمكنها ولا يخرج عنها شيء. يعني حتى ان تكون هذه المساله التي تكون هذه المساله التي تكون هذه المساله التي تكون هذه المساله التي تكون هذه المساله التي تكون هذه المساله يعني تكون هذه المساله يعني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 الغاري العمل أو السوني الغاري العمل أو تأدي أي عمل صورة الغاري العمل إيه أول محبط للعمل الخيانة الشفء أعظم محبط للعمل الشفء لأنه ولو قشعه حب عن مرتين أول شيء ولذلك ما قال ربي اثنين عشر لاحقا العمل ولكن يهندنا من الرجل بل الله فاعبد وقف من الشرك وما حقق بصوره ابنك وقال تعالى ما كان المشركين ان يعمرو مساجد الله الشهيدين على انفسهم فقد قلت كما جاء وقال تعالى وقال تعالى وقدمنا الى نعمل ونعمل عمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل شوفوا نقوم المهجم الصلاة والله ونعمل ماذا قال رسوات هذا؟ قال يب جمع الله الناس يوم القيامة اليوم اللي رأي بكي ماذا منادي من كان مشرق في عمل العمل يزال يعني أحدا فضي يطلب من عند وين كان يعمل العمل للناس واشتركتون يجي يوم القيامة لما يجب أن يوم القيامة يوم العزل حتى نال يقول لك خذ صاغ الله من الأطباء فإن الله أغنى الشركاتي عن الشرك صفوص الله تعالى ونجي مع الشرك لنقوم بالشرك ونقوم بالشرك الأطباء الجرك الأطباء وهو جفت الروهية الجفت الورية الجفت الاسمائية يحبطون العمل وكذلك قام عن الموضوع من محبطات العمل المحبط الثاني للعمل يا جماعه المشكله ان ايه الله لا يغفر ان شاء الله دي هو ما احنا بالنسبه للشركه يعني وانا يعني اعرض صرا قلنا هقول لكن انت على سبيل المثال ضامني انك لو قلت مثلا تحتضفك امسك الخشب يبقى انت بالشكل ده انا هعلمك خمسه و2 يبقى خلاص تمام ايه شعبي يا بختك مستغرق في بحثك في الشغل والتمرين ده حتى عشان يعمل لك مش عارفه سحر او حجاب او كده تذكري بالحجاب خلي بالك انت لحظه ثانيه لحظه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بنسى الناس اللي نتعرفين بهم وماجنين لو زادت لو مره رايح مش موافقين لكن ايه صلى الله عليه وسلم ايه صلى الله عليه وسلم ايه صلى الله 40 يوم ايه صلى الله عليه وسلم ايه صلى الله عليه وسلم ايه صلى الله عليه وسلم ايه صلى الله ايه ايه لو اعتقدت ان خلصته الدكتور طبعا لان اتفقدت المعلم بعده لان انا اتفقدت ان في حد يملك ذوق غير معقول كده عندي شعور ان ذلك ان الامر صعب شويه يعني ده حاجه لا في بكره بس يمكن حاجه جميله لكن كل حاجه في مين انت سبحانه وتعالى وبعض الله ما تخليش البنت عشان البنت ما تعمل ولكن نقول نفهم اولادنا في السوق مش نقول سكنه عباره عن يوم بسيط ده اللي قبل ما رو دي كانت ان اصلا ولا كان مين قاعد والولد قاعد يروح كان لازم الامر وعندي عارفين الشيخ بيقولوا قلت يعني ان هو بايه ربي ثانيه ربي سميع. ربي, ربي صفر ربي نظري فهرمنا معصيه باله كلها يقول ربي نظري يعني يا رب يعني هو يبقى في أنا بس بخبر يا أمي عشان آمر حاجة، فتطلب حاجة البيت أو ضربت أختي أو ضربت أخويا أو فعلت كذا، أنت عملت ليه انا ما عملتش على فش إياك، طب يتناسين عن طول وري، يتناسين أن ترى سامي عصية، يتناسين كذا أو في خد وراعي، الدين يحب تبي خد من أضاع زوجين، ما يخافش من البشر أيه أمي عملت كذا، وأنا مش عم لأن رب سنيع ونصر عليا. لكن ما ما يكفيش إذا تقولي تعال فني عملا ده يكبر وتقولي طبيعي حدثنا شيء معناه لا إنساني كذب كذب إنساني كذب كذب وكان أول لو علمتي أنا ما يقولها لو عرفت أن الله أنا لو عرفت أن الله نور لو عرفت ان الله محيط بعيدني علمت لو عرفت أن يا رب سبحانه وتعالى تعالوا مني مستعدين من المشاكل الرابعه على الموجه وبنقدم لكم في هذه الحلقه الاثنيه يعرف انها لا هناك اعلى ولا من سنه قانون من اي اكثر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 دي هتكون انا هضربه بس لا ولا كل حاجه يعمل اعمل مش هضربه بس وكان أولى أن تكونت عظداً ربّي لجائد لك وعطوه وعطوه وعطوه وعطوه فالحالة ما قدمت إيش ومعطوش أن ممكن بكير عقلت المسروح أو إذا قلت المسارة في بس يبقى في سوق بالأبانة الولد ربي ربي لا يتعلم أنت مرة أبني يقوح في إفضاء ربّي ناظره ربّي يشهد إذا أول شيء لجاء العمل يوم يعني بناهما أضحت أخذ الله الناس قبل لا الناس لا يطلق أو طبعاً طبعاً التضير ما طبعاً طبعاً أو الشخص العين طبعاً من نظيم يعني أنه الله أنه مضر ومن النقطة الثانية من صوت من أخبار من أفضل عمل الرزة الإنسان يكون شهد أبا إلهي من الضوء من من الضوء من لما يقول لك ان تشاهدوا هذه الامور لكي تتعلموا ان تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا عندي تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد تكونوا قد لأن الشيخ الأول وكان الشيخ الأخرى يحبط العمل للرياء وقيل الرياء يعني يقول العلماء على قسمين القسم الأول يقصر بعامل غير ودي الله لو كان رياء ويقصر بعامل غير ودي الله فهو شب أكبر من رياء لكن يقصر بعامل غير ودي الله شرك أفضل وحدة المئة أعمى والذين يسموه العلماء والذين يسمى هذا المعنى الشرك العلم يعني يسموه شرك النية والدراضة والقصد هذا هو الأرض الثاني ترغباً يسموه شرك القصد والنية والدراضة يقول رب من كان يريد هذا الدنيا وذينتا إيه؟ مصر إليه العلم عظيم وعظيمه لدي قصد أولئك الذين لهم معين الدنيا لقد تم في المكان الذي يمكن ان فيها هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون العمل من يمكن يعني معنا هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن يصلي يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن كيف يقولون أنه ليس هو يصلي عشان الناس وإنه يقومون لا يصلي بيده وإنه يقومون أبداً يقول المعرفات رضي الله معنا إن اهل الرياء يعطون بحق سنافين في الدنيا الله ينفعيش في الدنيا كلهم كله. وذلك انهم لا يظلمون نقيرا يقول من علم صراحه إنجماس الدنيا صوما أو صلاه أو لها البدن بالله لا يعمل فلا في تناس الدنيا يقول في رب سبحانه وتعالى سهاب الأمر وفي تجل سمت الدنيا من المثالة وحبطوا على الرسل أكثر لأنه كان سمت الدنيا ولم يستمث الآخرون قيل في الرياء ذلك مع البور دولت في العمل فيه. ماذا يعني؟ قيل في ارياء مشتق من الرؤية وأصدق للمثيان قال المنزلة في قلوب الناس بإراقب برؤيتهم تصار الخير من المثال يبقى يتواضع، وهو والله ما كنتش ايه عشان خاطر ايه الناس ولذلك المرائي للناس ومن جاء طلب ذلك للثناء والمحمله يعني يا الإنسان الانسان اللي هو يتبين للناس طلبا للمحمله يعني الثناء او ينال بذلك منصبا أو ينام بذلك منصباً مش فقط شخص واحد كده جاي مقدم مره على شغل اهل الله ده سبحان الله يا من لا تنفعني انت حد قالوا ان كل يوم انت ممكن ان لا تؤدي صلاتك و طه صلاتك و قالوا عنهم. أ latitude في أن أрамوه منذ أعمري المسلم! ما بينهما يفاجأ الناس فئك دائم الشيئيّا ادري ال��! بالفعل إن كان لكم منذ التحتاجند إلى ذلك والكالمfolه kant dévelopه. لما ذات إلى ال؟الة للثاني وعتبر المسلم كتب أن كنت أرجوك دائماً. ماذا ذلك؟ و realization يؤدي يعمل المسؤول قال له وفوكو أبحث عن صادخة ناحية لا تريد الشرطة انت الصادق وكل صعب انت عايز تقل شغل ليه تكسلتنا يعيش تبايع كل حاجة ايه شغل يعني بنيه بنيه بنيه كنا اعفزنا الثاني ان يعمل عمل يقصد به واجه هذا وانا احنا الثاني يعني انا كان من قصم النسية كان فاسد عمل العمل لغير النه هنا القصد هو عمل العمل لله بردرياني لكن عمل العمل لله بردرياني يقصد دين ودينه لكن ضاء عليه الرياء بعد أن يقول لك العمل لله سيد بن سبيل أصدر لو كان يبتغي بالعمل ودينه يستحاد الرياء الشركة شاهدوا سبيله إزاي؟ ولذلك إذا كنا إذا كنا في صباحا إذا كنا أخبرت وأعطيته عليكم في شركة أصدر علاقة الشركة بردرياني أخذتها روحي وهي 3 روحي نحن نكون عليها بسيطة أولها حب أحمالك الناس الناس مش يغنى عنك من المشاهدين ولو أسمع عليك الناس ولو أسمع عليك الناس مش مهم أن يسمع عليك أو يزنوقي إذا كانت المسألة مهما أسمع عليك الناس وانت كنت عمي ربنا مشكلة بيجي خايل ناس الناس وكنت عند موعدهم افضل شديد ربنا اللهم لا ننسى الخطط مننا يا رب ايه فيها خير طبيعه فيه؟ ومواعيد في شيء الثلاث قطع عروقي وهي ايه حب لذمه المحمده والثاني الثرار الألم اهل الدم والثالث الطمع فيما عند الناس دي الحاجات اللي بتعاني في الرياض هذه الثلاثة تحضر المراضي للرياء ثلاث أشياء يتحضر المراضي للرياء وأما علاج الرياء فلابد أن يعلم الذي يعمل أعمال وقد اقتغلها الناس أو الانهم نفسها أن يعلم أن ما يكون صلاح قلب أو شيء ان يعلم أنه من خضر رياء لا يكون صلاح قلبه بقدر القلب ما يكون من رياء في خضرة القلب يحرم بهذا الرياء المدينة عند الله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 أن الشرك الأسرح لدخل عمله، فسد ذلك العمل بوحدة هذا العمل. دعنا، دعنا، دعنا، دعنا، دعنا. أن الشرك وليس تقريبه تحت المشيئة، تحت المشيئة تحت الكبيرة. أو تحت المشيئة، إن شاء رأتي رأسها، إن إنما إي الله اللي يقنع، يشنك به، بلد دعنا، أن كل الحظر من الشرك الجميع المائلين، على نفسي جميع ونأخش على نشط الإنسان من شرق أو إحساس الناس أو لو يعني تبتلتحه أو تبتلتحه في الناس شيء لا يعني سبحان تنزحه أو أو تنزحه وكذا يجب عليكم في خلق شيء مؤساً من ذلك لا، هو أخير الناس نشط معرفة أنه أدونا عندنا الأخضر وكذلك من نشطرونه، وأخير من العكس من ذلك خاصة إبراهيم عليه السلام من الشرق هو إمام أنا عن أي شرق؟ لقد قلت لنا خطرة المرسلة من الموحدين قالت ذلك والذي نظمي كان من الموحدين خطرة مشتر شرق فميش نحن الضعفة؟ ومن يعمل إبراهيم السيد من يعمل البلاء بعد إبراهيم عليه السلام من يعمل البلاء في هذا الأمر؟ تجعل من قطاط العمل وما من الموحدين يجعل ذلك الكثير بأيات الله وقص الأنبياء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 في في لا لا يمكن سدّ إنسان في عالمه بالضبط. لا معقول أقوله ما لا. في أصلاً هو تام وطايح، هو تام في في في شغله، في مجاله. يقول لي صوتي. في في نهيانهم هما تحررين ثاني كلهنا يعني أنه معفوض رضينا سبحانه وتعالى لقد خلنا نرى الحضار بسيطة بلدكة وما نتحدث عنها جديد بسيطة نحن لديك وإن نرى الحضار بسيطة وعليك رقودة بينا العنوب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والذين تربه بآياتنا ودفاع الآثرة كما قال ربي هم يلي جنب إلى المكان و أخبروا ذلك الذين هدروا تعياتي بجل دقائي و أحدهم أعملوا فلا نقيم بهم يوم من قياماتي هو المدنة ذلك إيه؟ هيا؟ إيه؟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 تقولوا بعدين هتون لأنها تجد دعم بها ميت لكن لو في حلاتها لا ذلك ما أنزل الله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 ده آيات القرآن. وضعوا أن نسبة سبحان الله في البجار في سماع آيات البعض لا تستمعونها، لكن برد سماعها، تستمعون أن تحسن أن تحسن من حالة المرملة. لا يوجد شيء الله. القرآن لا ما وصلناش يوجد لكل أعيان. احنا عندما نتعرف في نفس المرملة، مهما أنه لا يوجد صوت الله.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 <مشو i> السنة... <تصفيق> هو مش عليه اكثر شيء حتى لو او مثلا حد مش لازم ممكن مش لازم يكون امامك في مشوار لو حد بقى ثاني ولو حد بقى عامل بيت حد خفش تخيلي ايه لو تحسي انه هو ده هو ده اللي هو ده هو شيء اللي يقول ده صار بس لا يترك صاحبه تخيلي كل شيء أهوكى، أهوكى، زوجة، أبناء، كبر كل متعة في خير، كل وحدة تكون متعة في الخير، ما لامن شغل يمكن ينتزع مني والله ما زال كمان أقول والله ما زال، لكن انا طبعاً لا ينسى، أبداً لا ينسى، خير رأي، وخير شئ، وخير رفير وخير, رفير خير رفير خير رفير وخير رفير لو عطى لي السبعة عطت معايا نفسي الدنيا وما فيها. لو دخلت الفضل لا يمزء جلاله لا يمزء أي جلاله أيها الناس عشان معنا ترجط شيء إلى القرآن وإطلاع ما أسخط الله يكون الرجل في القرآن ويتمع الشيء الأولى من أصله في المدار يجب أننا فيما أسخط الله وكان هو رضوانا الشيخ في القرآن هل تتخليني ولكن اي شيء في القران قال له الايه لا لا لا يناسب الوقت لا يمكن ان يحبك في القران صادفه بكل تمارين وكل مكان وكل, وكل حال وكل وقت وقرال. وكل زيد حتى كتب الوقت الذي يسوع الاسلام يقول انه يحتاج اللعب يحتاج المصحف انها تتطور معه واحد دخل إيه، شو سمع ما كان، صح واحد سيجعله يدعى على، يدعى مخيم سيجعله يدعى مخيم، صح، حصل يعني حصل يعني، وذنب من يخرج المكان كذا لا، كذا كذا كذا مدلل، لكن خبرته بعندنا كذا كذا كذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا دخلت في الصلاة دخل دخلت في في كرب أعراره في مطعم. خذوا فرش في ذلك. كنا قتيل. كنا قتيل من أحد الصلاة. كنا قتيل إذا يغضب. كنا قتيل على سبحان الله ذلك بعد قلبه حتى كان زيادة وفسادا موجود على مذهب ضمن أنه كذاب هو أفعاله وراء المستعان وقام من المكان. كل وقت ان وقت دون جفتهم لأمسهم وهم لا تجعلني لمن ذلك القرآن يقفاه إلى النار واجعلني لمن قدر القرآن للجنة واجعلوا كل وقت وقالوا كل صدق ويقفنا فيه لما ينقفت في آيات كلما ذلك شوكا لما ربطت آيات كلما ذلك شوكا إلى جديد القرآن للجنة هذا القرآن ولكني أخبرنا شيء منهم قال فأحذف أعنى لهم كما جاء في إيه؟ من أشداد محفوظات العمل لبناء النفاق عندما جاء النفاق في حاله قال أشيح عليكم فإذا جاء الخوف ألتم لي أنظرون إليكم لأنظروا وعليكم أنظروا Weet je wat? Weet je wat? We gaan wat koop. Allemaal vanuit de buurt. We gaan het nu niet meer. Als je het niet meer, wil je het niet meer. Weet je wat? We gaan het nu niet meer. Als ان شاء الله تقول ايه الان هم دولي اذا كان سبحانه اذا هو اذا كان الاول وذات المهميه ايه نصيح قالوا ايه قالوا هذا الله بصعمه وهذا الاول والهدايه يا بنات لا لا لا لا بالذات نقضي اللي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 في نهايه هي ما شاء الله تمام تمام تمام طيب النقاط كما قال يقول وكرر لدينا شيخ خروجين مرض يعني في شرم في لكن ما شيء 10.8% او 10% وسمعنا انه كما جاءت في سورة المائلة قل إن كل تكسيري وصلوا لكل ما يتحقق علاجه ما حقوق أنت علاجه آه نتجيب النشرة من النصف وكما ذلك أن النصف العطائدي ونصف إيه؟ إيه من العمل النصف العطائدي إنه نتحنه إيه؟ إنه مصر علامة لكن نشهد الله علامة أن يتحقق يعني هو مصر لكن يضع السماء والأرض. ولذلك لمست وتعالى في صفتهم طلبهم كلا السورة حتى في الأول سورة البقرة. كم البقر. أنا كما أن سورة أن. أنا كما أن. أنا كما أن. أنا كما أن. أنا كما أن. أنا كما أن. كما أن. أنا كما أن. كما أن. أنا كما كما أن. أنا كما أن. كما أن. كما أن.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 دي يجب أن لكن تنفر من كل مياه وليه السامن. وليه يطلبونها فيها داولة السامنة. هل يجب أن تنفر؟ إنه هو بس يسرق السامنة لكن قلبه ألف سامن. وإذا ضيع جنوبنا ماذا؟ إن شاء الله ما دخل المدينة وكان وكان العدد وهو وكان من له إيه؟ حمارة حتابة. لأن العدد له حتابة عشان تتطور على المدينة. ولما دخلنا النبي الله عليهم عادة سلطان ولا حاجة وبعد كل دخل الإسلام مع المسلمين لأي منام كنا أساس المدرسة وقت كتبنا عبد الله طيب طبعا أساس كتبنا تبيننا قصة حديثه كذا كذا فلما يقرأون إلى منافق العفة العقيدة بلا مسلم أو مسلم إذا سعر في القطة المرسدة فيها ويوهيها الحلقة من الله ويلاقيه جميع التطبيق أحداث العلم ويلاقيه جميع التطبيق أحداث العلم ويلاقيه جميعاً ولعنى الثاني أن أتطبيق الله سيلاقم أمامه دائم نعتقد إنه يشعر الإسلام هو أن يجعل على, على هو ومثلت خير للسلسل شوفي بقى فعل كل شيء إنه فيه سباب آية المنافق ثلاثة <تصفيق> إذا حدث تكذب التكذب والكاذب المنافق الكاذب المنافق إذا حدث تكذب وإذا وعد أخلص وإذا كنت من أخارج شوفي وإذا حدث تكذب إذا أول بحثة إذا حدث تكذب لكل السلام لإذن الصادق، مش طادق مش طادق السلام موهوح إذا حد تكالفه والثانية إذا وعد اخلع ما هي في بوار؟ ما هي في واذا ذا قال لو وإذا أتمنى لو على هالشيء الشيء أمانة أو أنت فيه أميما كاريمة رحيمة صلى الله عليه وسلم مركب ده مكانه تحت الأسفل الا ده اكثر من نقيبه تحت من النار انك في من النار او ارتح تخيلوا انكم في الظرف الاسود والجيروسكو يعني هو اشد من الكفر ايوه ليه لانه اكثر ما يثير من احساس الانعكاس اكثر من الشيء احساس الانعكاس اكثر من الشيء عشان انا كويس هذا يعني هو ايه ادنى أو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 الـ الـ السبب الأخر الذي يجعل الإنسان يحبط عمله، لغة عمل يعني؟ بها؟ مشاقفة الرسول مشاقفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما مشاقفة الرسول؟ يعني قدر حواليه ماينا كفر وصده عنه؟ السبيل لكن قال رب الله الرسول بعدما تبين نوم هذا بند الله شيئا وشاقفة الرسول لكي في الله عليه وسلم هم كفروا وعند نصح الكفر صدوا عن دنيا الله وشاقه رسوله خلفه أمره من بعد ما تبعين له هدى, هدى, واضح. هدى نسبة من المتابل المتابل من من الهدى واضح الهدى طجقين من اسم المثال ملبعين صافيين لذلك كيف سمه القسمه العيد يفوق من الملبع يأخذ من الملبع يأخذ اعتبال الله عن الهدى ويعطينا الرسول الله عليه وسلم من ملبعين صافيين كيف كذا ولا لو ان الإنسان غلط حياته، لو كذي إنسان كذا، لو كذي عيّد، لو كذي لا حياته شخص مثل حياته رسول ما أصلاً شهم، وغلب حياته الكتاب إذا ورسولنا رسول الله يصلي، هو إذا ما أسرع أحد ما يكون على الله. ما عندهش فكرة كتاب الله ورسولنا رسوله، ما عندهش ذريعة، لو إذا عندهش ذريعة، إذا عندهش ذريعة، إذا عندهش ذريعة، ولا برسولنا. يقول ذلك طبعا او خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضل ولا شيء وصريح الاعمال محمد عمر الحديث وقال من ذلك النبي زي يقال هي حديث اللي هي كثيره وكيف بقى واحده مثلا تقول ايه ده ما يعني يعني هو معقول يعطل يعني انه معقول ان الحديث زي ده يحصل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنه مش عارف كذا كذا كذا يعني هذا صلوا على رسوله ولكن ما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الأنياب اللي تعالى عليه كذيع وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب تلك الحلالات كذا مطاع كذا كذا ورب الحين النبي كذا يقول يقول النبي كذا قال يا هذا الأرض. هذا حديث صحيح لا تستطيع أن تقول فيه، ولا تستطيع أن تسيق منه، ولا تستطيع أن تجل ولا يمكن سنته إلي من قال رب سبحانه وتعالى بعد ما تباين له الهدى، لن يقول الله شيئا لأنهم على إيه؟ لأنهم كفروا، وصدقوا، وشفوا وصدقوا النقطة جماعة، اللي بتوحفة العدل من جداد إليه سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. شخص مغربة. سوف تسوء على رسول الله على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 الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعت سبحانه وتعالى ان في حالك الجاني لا لا يعقل في غير العاصفة الرسول الله عليه وسلم شو هنا إن الذين ما دونهم غافلون فَكَرُونَ لَعَقِلَهُمْ لَيَقْتُلُونَ العقل لأنهم العاصفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي صلى الله عليه وسلم ونزع رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا هذا ايه سوره احد هذا التهي الا ان الذي صام او امسى ان لا يي الا ان يصدقوا صوتاه صوت النيل قيل ان احد حب صوته طيعه ملكاتك رب نور سرت قومه وكان ان يعني ان هو سؤال فلسفيه وضعوا ثم صوتيه او صوتيه بروفيه فان ننظر لهذه الايه متى تجيبك ان ان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 انك لا تستطيع في المكان تستطيع الجدع جدا جدا الجدع جداً تستطيع في شمس المريض في العرس في الميتة تعالوا شوف دلوقتي الثمن تعالوا شوف الضوء في أحكام الجنائك وشوف الجدع أحكام الجنائك ويعني على ممو عددت في انا في نقطه البلا هو وده هو اللي راع ان يعني مش في خاطر الجمهور نرجع حركة الثانية إلى خيرات ثلاثية مشابكة الرسول طبعا يدخل فيها كل من يبدع عشان تجلل المثالي أنا عندي قرر هي سنة المبيهي صلى الله عليه وسلم أنا عندي حب. هي سنة المبيهي قررر قررر عندها حضن قررر جرى حضن يطلق أوح. الأولى إما راح عرض معانا مع نشكة مع الثلاثة في واحد من الثاني والثلاثة ولا إني في الوقت هذا؟ لأنها جاملة الثالثة أنا الأولى. لا أقوم في العالم، لكن أرض الطعام المسنة التي يطبقها عليها وإنه يخطي الثوار أما من يجي تنبيل مجالة للطمئة بعض الناس تروح دلوقتي عند قلوها جاملة بعض الناس تروح دلوقتي هذه المحقلة المحازن أو أماكن الحزن في البيوت للطعام والشراب والكلام لأن لا لأنه بالأحيان وليم بعض الناس التي تعمل وليم لازم تطوروا معنا فالفلس في هذه الوليم وكأنها عرس بالضبط يعني العرس في الوقت مثل المحازن ونهى أن نقض في بيت الميت لأن نقض في بيت الميت نعم مخطور في جنه والطعام الذي مش لازم لذلك التعامل فيه ترتفع الحراريات للأجناء هذا الأمر ليس من اسمنا الوصول لله صلى الله عليه وسلم سونا أنه ليس صوتها ريو سلم ده ريو سلم ده في الأفراح في المعاملات يعني بسنا في الأفراح أو في العلاقات ده ريو تقبل العروس. معروس تقبل. في يشوفك شوفك شوفك مرة وده ثلاث حتى يقضر بينكم من حقه من حقه ثماناً إنه رائع ليس لازل ثلاث مرات؟ لا مش لازم ثلاث مرات. لحد ما على يقضر بينكم طب خلاص هو باقي عيان والحمد لله ربنا يقومه بيه نعمل ايه بقى؟ او لو صحبه بقى يعني شبه كده وتعبانه كده هنستعرفوا بعض قلنا بقى وعنده. عشان نتعرف على بعض اه اللهم Ja. Yes. انا عارفه ان في كم شغله في التكليف لكن انا جيت عشان احاول اخلص الفقره دي انا رام طيب يا هقدر راجعين عشان الورق دي كلهم أنا لزومي، وأنا لزومي، لأنه أنا رفيقة، يحب، يغير لغة المصادر، يغير لغة المصادر، وسأقول كتير كلام، وشأني أقول كلام، أنا لكن الحمد لله والشكر لله، حتى على كل واحد مني حديثة، تسعة جربت على يدي، vooral die dan die daar ook vooral die van die de soorten ja die zijn die soorten is soorten waar kun je لم الأم تنتبه للجسد والرجل وتفطر أي أمل من يجوز أن يفعل تفطر بناء على حلم الطبيب تقول أن هذا يؤدي إلى هذا الأمر يعني لن نفعل حربنا حرب هو الأمر أشد وقبل أن أقول هذا الموقف صار لا نعم هي أو من حل لما طالما في خلاص الا جراس من مجالس العلماء رجع وقلنا للمصري عشان هي كل الامر دلوقتي هنعمل بدع ثانيه اه هنعمل بدع بدع هنخلي مجالس هي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 وأكله وشربه يعني ما نوبال وبنفسها نبدأ نتابع هذا البداية هل نتفق مع الأهل إن الأصغر يا بنتي هو نتفق وياها طبعا بس في حاجة الأصغر والأفضل وكيف المساعد وأجي إلى شكل إيه الأصغر شغلة ما تلاقى دخلتنا للحل المشكلة هالفصل en dat is niet te zeggen dat het een man is. En dat hij man is. En dat hij En dat hij